يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أ ج ل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلو ونهارا ل م ي ز د ه م دعائ إلا فرارا وإنني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آ ذ ا ن ه م واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبرا ا ثم إ ن ي دعوتهم جهرا ا ثم إ ن ّ ي أعلى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 وَقَدْ خَلَقَكُمْ أ َ ط ْ و َ ا ر ا أَلَمْ تَرَوَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ط ِ ب َ ا ق َ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ ن ُ و ر ا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَا وَاللَّهُ أ َ ع ب َ ت َ ك ُ م مِنَ الْأَرْضِ ن َ ب َ ا ت ا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إ ِ خ ْ ر َ ا ج ا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ب ِ س َ ا ئ ِ ر لتسنوك منها سبلا في جاجا. قال نوح الرّب إنهم مع ص و ِ ي و ا َ ت ب ع و ا من لم يزدهما له و و ل د ه ُ إلا خ س ا ر ا ومكرو مكر ك ب ر ا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودوا ولا س و ا ع ولا ي غ و ث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا ولا ت ز د الظالمين إلا ظلا مما خطئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجب فَلَمْ ي َ ج د ُ و ا ل َ ه ُ م م ِ ن دُونِ ا ل ل ه ِ أَصَارَ و َ ق َ ا ل نُوحُ ا ل ر َ ب ّ لَا ت َ ذ ر عَلَى ا ل ْ أ َ ر ض ِ مِنَ ا ل ك َ ا ف ِ ر ي ن َ د ي ا ر ا إ ِ ن إن ك َ إ ت َ ذ ر ه م ي ُ ض ل ُ ا عِبَادَكَ وَلَا ي َ ل د ُ و ا إلَّا ف َ ا ج ر ا كَفَرَ ر ب ّ غ فِرْ ل ي و َ ل ِ و َ ا ل ِ د َ ي ّ و َ ل ِ م َ ن دَخَلَ ب َ ي ت ي م ُ ؤ م ِ ن ا و َ ل ِ ل م ُ ؤ م ن ي ن َ و َ ا ل ْ م ُ ؤ م ن ا ت وَلَا ت َ ز ِ د ا ل ظ ا ل ِ م ي ن َ إ ل ّ ا ت َ ب َ ر ا